بوك 2 8 88 88 موديل 2 الأفعال المساعدة 2 ماضي الأفعال المساعدة 2 min søn ville ikke læge med døgn. Lam ibni, en ylعbe med døgn. Lam ibni, en ylعbe med døgn. Min datter ville ikke spille fodbold. Lam turid ibni, en tilgab kura tilgædel. Lam turid ibni, en Kurat al Khadam. Min kone ville ikke spille skak med, med Lam dulet Zavjeti, an derarber mig så drøj. Lam toid Zavjeti, an tal har mig, Mine børn ville ikke gå en tour. Arada Oladi, an la binuzha. bin nose her. Erg binuzha. De ville ikke rydde op på værelset. gurfa De ville ikke gå i seng. Han måtte ikke spise en is. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. لم يسمح له لم يسمح له أن يأكل آيس لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. لم يسمح لم يسمح له أن يأكل آيس لم يسمح له أن يأكل ملبس. أن أشكر سمح لي أن أتمنى لي شيئا. سمح لي أن أشتري إنكوله. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. سمح لي. أن أشتري لي ثوباً. جاي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. أن أخذ لي حبة شوكولاتة. مودة دو رية أن تدخين في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ مات دو ترك أل بسيهوسة؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ مات دو تهون مي بووتيل؟ هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟